ஜின பீனோி கௌ மியூ <تكوه> خير لكم إن كنتم تعلمون <إنما> تعبدون من دون الله இவுசன تَخْلُقُونَ افْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُهُ وَأَشْكُرُ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِن ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّسَأَ آخِرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ இமோ ஜி நக வும்கி وَلَا نَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهٖ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْيَائِسُونَ لَكُمْ مَعَذِرَة